ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما اتلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله